يقول هل, هل يصح أن أبني مسجدا وأنوي الاجر لكل مسلم أحب أن يبني مسجدا ولكن لم يستطع إذا بنيت مسجدا إذا بنيت مسجدا فلتكن نية بنائك له أن يكون لك أو تجعله مثلا عن والديك أو نحو ذلك فالحديث من بنى مسجدا من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة بنى الله له بيتا في الجنة أما عموم المسلمين فإنك تدعو لهم بالخير والمغفرة والرحمة نعم أحسن الله عليكم يقول هل يوم النحر بعد الرمي والحلق أكون قد تحللت ويجوز لي نزع ملابس الإحرام وأذهب إلى مكة وأطوف بملابس العادية نعم يوم النحر إذا رميت الجمرة جمرة العقبة وحلقت فإنك بذلك تكون قد تحللت التحلل الأول ومر معنا حديث أم المؤمنين عائشة قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ومرادها بقولها, ب... ومرادها بقولها حله أي التحلل الأول، التحلل الأول، وهو الذي يحل فيه كل شيء إلا النساء، يحل فيه كل شيء إلا النساء نان. حسناً، الله ليكم يقول هل يجوز للمفرد أن يحلق رأسه بعد الطواف وسعي الصف والمروه هل هل يجوز للمفرد أن يحلق رأسه بعد الطواف وسعي الصف والمروه المفرد إذا وصل إلى مكة طواف القدوم هو مخير بين أن يسعى بعد وسعي الحج أو يؤجل سعي الحج إلى ما بعد طواف الافاضه مخير بين ذلك لكنه لو قدم سعي الحج لا يحلق رأسه بعده إن كان يريد البقاء على الإفراد أما إذا كان يريد التحلل منه وأفضل له فإنه يحلق رأسه ويكون أدى عمرة تامة وفي اليوم الثامن من الحجة يحرم بالحج نعم أحسن الله عليكم يقول إذا حاضت المرأة ولم تستطع البقاء لأداء طواف الإفاضة فماذا تفعل مخيرة بين أمرين إما أن تنتظر ينتظر معها وليها زوج أو أخ أو والد حتى تطهر وهذا مستفاد من الحديث قال أحابستنا هي حابستنا هي فلما أخبر أنها افاضت قال انفري مر معنا ذلك والخيار الثاني أن تذهب إلى بلدها وتبقى لم تتحلل التحلل التام كانت متزوجة لا يقربها زوجها لأنها لم تتحلل ثم ترجع إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة بعد يعني ما يتيسر لها من وقت تأتي فيه فهي بين هذين الأمرين نعم. يقول علما أن رحلة سفرها إلى بلدها بعد أيام التشريق مباشرة فهل تؤثم إذا كانت قد أخرت طواف الافاضه إذا كان بعد كلامها. صلى الله يقول علما أن رحلة سفرها إلى بلدها بعد أيام التشريق مباشرة فهل تؤثم إذا كانت قد أخرت طواف الإفاظة المفترض أن يعني من تعلم من نفسها أن حيضاتها مثلا على وشك فإنها تبادر تبادر بطواف الإفاظة في يوم العيد أو ليلة الحادي عشر تبادر لأنها إن أخرت وفاجاها الحيض في اليوم الثاني عشر أو عند السفر فإنها لا تستطيع أن تطوف وهي حائض فتضطر إما للبقاء أو للعودة مرة أخرى نعم صلى الله عليكم يقول هل إذا فعلت أمرين من الثلاثة أكون قد تحللت التحلل الأول وهل إذا رميت وطفت طواف الإفاظة يحل لي كل شيء إذا فعلت أحد أمرين من, من ثلاثة وهي الرمي والحلق والطواف إذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة تكون تحللت التحلل الأول وإذا فعلتها كاملة تكون تحللت التحلل التام نعم سواء قدمت أو أخرت المهم إذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة نعم صلى الله عليكم يقول هل يستطيع الحاج؟ أن يعتمر لأمه ثم يحج وماذا يقول في نيته هل يقول لبيك اللهم عمرة لأمي ثم يتم بعد ذلك له الحج يقصد أن الحج له هو نعم له ذلك إذا كان قد اعتمر عن نفسه إذا كان قد اعتمر عن نفسه فله أن يجعل العمرة لأمه والحج له والحج له ولا كما بين الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يؤثر على التمتع اختلاف النية لا يؤثر على التمتع اختلاف النية فإذا كان النية العمر له ونية الحج لغيره هذا لا يؤثر هو متمتع يعتبر هو متمتع فلا يؤثر لا يؤثر على ذلك اختلاف النية بكون نية العمرة له ونية الحج لغيره فهو يبقى متمتعا وعليه هدي التمتع ولا مانع أن يجعل العمرة له والحج لغيره لكن شريطة أن يكون قد اعتمر عن نفسه قبل ذلك نعم صلى الله عليه يقول هل الوادي الذي انحدر فيه موسى هو الوادي بذي الحليفة كما سبق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما موسى فكأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي الله أعلم هل هو ذلك الوادي أو غيره الله أعلم بذلك نعم صلى الله ليكم يقول ما حكم الطعن في الصحابة وسبهم والنيل منهم الطعن في الصحابة طعن في الدين الطعن في الصحابة طعن في الدين ومن يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة طاعن في دين الله لماذا؟ لأن الدين لم ينقل إلينا إلا من طريق الصحابة كل الدين كل الدين لم ينقل إلينا إلا من طريق الصحابة طريقنا في معرفة ديننا هم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ولهذا تجد في الأسانيد كلها ينتهي الإسناد إلى أحد الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام فالصحابة هم من نقلوا لنا الدين ولهذا اعتبر العلماء أن الطعن فيهم طعن في دين الله طعن في دين الله لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول ولهذا قال بعضه العلم إن أساس نشأة الطعن في الصحابة دسيسة يراد بها الطعن في الدين نفسه دسيسة يراد بها الطعن في الدين نفسه يعني مدخل دخلوا من خلاله لأن يطعنوا في دين الله سبحانه وتعالى ولهذا قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى كلمته العظيمة قال إذا رأيت الرجل ينتقص احدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلم انه زنديق إذا رايت الرجل ينتقص احدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلم انه زنديق لماذا؟ قال لأن القرآن حق والدين حق وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة هم الذين نقلوا لنا ذلك وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة فأرادوا أن يجرحوا شهودنا فهم بالجرح أولى فهم زنادقه فالذي أطعن في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هو في الحقيقة طاعن في الدين نفسه نعم. صلى الله عليكم يقول المتمتع الذي لا يستطيع الهدي والأضحية متى يصوم, متى يصوم ثلاثة أيام هل قبل العيد أم بعده اولا الأضحية أمر آخر لا تعلق لها بالحج وإنما الذي يتعلق بالحج هو الهدي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن من الهدي أما الأضحية فهي تجب على القادر في بلده عنه وعن أهل بيته وأما التمتع أما الهدي فهو هدي شكر لله عز وجل أن وفق عبده للجمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة سواء كان هذا الجمع بالتمتع أو كان بالقران أما سؤاله إن كان لا يستطيع لا يستطيع أن يذبح هديا فإنه ينتقل للصيام فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة والأيام الثلاثة التي في الحج الأولى أن تكون قبيل الحج مثلا يوم السادس والسابع والثامن اليوم السادس والسابع والثامن و. ا لم يتمكن فانه رخص له أن يصوم ايام التشريق ان لم يتمكن فانه رخص له ان يصوم ايام التشريق وان لم يتمكن لضعف في صحته أو شيء من هذا القبيل فانه يصوم العشرة كاملة في بلده ولا ينزم من يصومها مجتمعا حتى لو صام متفرقه لا حرج عليه في ذلك نعم صلى الله يقول هل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حجوا كلهم معه ومن كان معه زوجتين فهل يحج بواحده أو بهما النبي صلى الله عليه وسلم حج ومعه ازواجه صلوات الله وسلامه عليه وكلهن كن متمتعات الا عائشه رضي الله عنها فانها حاضت في الطريق فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل عمرتها في الحج ومن كان عنده زوجتين أو أكثر وأراد أن يحج بهما معا أو يحج سنة بواحدة وسنة بالأخرى فله ذلك الأمر في ذلك واسع إن حج أراد أن يحج بهما معا أو يحج بواحدة سنة أو يحج بالأخرى بالسنة الأخرى له ذلك بحسب ما يتيسر له والأمر في ذلك واسع ونسأل الله الكريم من ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله ولا لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك